بسم الله الرحمن الرحيم المنتدى يقدم الجوهرة الجوهرة الفريدة الجوهرة الفريدة الجوهرة الفريدة الجوهرة الفريدة الجوهرة, الفريدة الجوهرة, الفريدة الجوهرة الفريدة ولا في الدين التوحيد تتقدوا أصول يقدم بيسن فريدة بذي في جوهرة بشرح كلي عرى ا ل إ س ل ا م ك ا ف ل ة و ن ق ض ك ل الذي أ ع د ا ؤ ه عقد ونحن نثبيتما الوحيان تثبته من أ ن ذا العرش فان خلقنا بقدر المقدور نؤمن من خير وشر وذا في ديننا عملا ن ع ذ به الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا ا والموت و ل ي ل حقا ب ا ل و ف ا ة لروح العبد قبضا ا إ ذ ا منها خلا ل ج س د والموت حق ومن جاءت منيته ب أ ي حتف ا فبالمقدور مفتقد ن أجل ذلك قد أضحى زنادقة كثيرهم لسبيل الغي قد قصدوا يرون أ ن تبرز ا ل أ ن ث ى بزينتها وبيعها البضع ة ا ج ي ل ا وتنتقد ولا تقلد وكن في الحق متبعا إ ن اتباعك فلتعلمه و ي ه د ه الله فهو المهتدي وكذا من شاء ي ق ل ى له أ ن ى له الرشد أ م ا بعد فهذه أ خ ي الكريم بين يديك ج و ه ر ة ف ر ي د ة ب س ن ة ت و ح ي د تتقد للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى والله أ س أ ل منه رحمه وهدى فضلا وماليا ان الله مستند الجوهره الجويه ا ل الجويه ا الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به ا ل أ ق ل ا م والمدد حمدا لربي كثيرا دائما أ ب د ا في السر والجهل في الدارين مسترد م ن السماوات و ا ل أ ر ض ي ن أ ج م ع ه ا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 ا ل س ر و ا ل ج ه ر في ا ل د ا ر ي ن م س ت ر د و ا من ا ل س ي ن أ ج م ع ه ل و م ن أ م ا شاء بعد ل ا ح د ا ل ص م د ثم الصلاه ة على خير الانام رسول الله احمد مع صحب به سعد واهل بيت النبي والال قاطبه والتابعين الاولى للدين هم عبد والرسل اجماعهم والتابعين لهم من دون أ ن يعدلوا عما إ ل ي ه هدوء أ ز ك ى صلاه مع التسليم د ا ئ م ة ما إ ل ا ابدا حد ولا أ م د وبعد ذي في اصول الدين ج و ه ر ة ف ر ي د ة بسنى التوحيد تتقد بشرح ك ل عرى ا ل إ س ل ا م ك ا ف ل ة ونقض ك ل الذي أ ع د ا ؤ ه اعقد وما ابرئ نفسي من لوازمها ا ح م د ا ل ل ه منه العون والرشد والله اسال منه رحمه وهدى فضلا ومالي الا الله مستندوا ل ل ه اسال منه رحمه وهدى فضلا ومالي إ ل ا الله مستندوا م ق د م ة في ب ر ا ء ة المتبعين من جراءه المبدعين وافتراءات المبتدعين إ ن ي براء من ا ل أ ه و ى وما ولدت ووالدي هل ا ا حيارى ساء ما ولدوا والله لست بجهمي أ خ ا جدل يقول في الله قولا غير ما يلد يكذبون باسماء الاله واوصف له بل لذات الله قد جحدوا كلا ولست لربي ّ من مشابهه اذ من يشابهه معبوده جسد ه ولا بمعتزلي او اخا جبر في السيئات على ا ل أ ق د ا ر ينتقد و ا كلا ولست بشيعي أ خ ا د غل في قلبه ل ص ح ا ب المصطفى حقد و ا كلا ولا ناصبي ضد ذلك بل حب ا ل ص ح ا ب ة ثم الان اعتقد وما أ ر ي س ت ولا الطموس أ ئ م ت ن ا ولا ابن سابعين ذاك الكاذب الفند ولا و ابن سينا وفارى به قدوتنا ولا الذي لنصوص الشر يستند و مؤسس الزيغ و ا ل إ ل ح ا د حيث يرى كل الخلائق بالبار ي قد اتحدوا معبوده كل شيء في الوجود بدا الكلب والقرد والخنزير و ا ل أ س د ولا الطرائق و ا ل أ ه و ا ء والبدع الظلال من م د على الوحيين ينتقد ولا ا و نحاكم في النص العقول ولا نتائج المنطق الممحوق نعتمد و ا لكن لنا نص ايات الكتاب وما عن الرسول روى ا ل أ ث ب ا ت معتمد و لنا نصوص الصحيحين ا ل ذ ي ن لها أ ه ل الوفاق و أ ه ل الخلق شهدوا و ا ل أ ر ب ع السنن ا ل غ ر التي اشتهرت كل إ ل ى المصطفى يعلو له سند و كذا ا ل م و ا ط ن مع المستخرجات لنا كذا المسانيد للمحتج مستند و مستمسكين بها مستسلمين لها عنها نذوق الهوى إ ن ا لها عبد ولا نصيح لعصري يفوه بما يناقض الشرع أ و اياه يعتقد يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرةً اين ا ل ط ب ي ع ة في ا ل أ ش ي ا ء م ؤ ث ر ة أ ي ن ا ل ط ب ي ع ة يا مخذول إ ذ وجدوا وما م ج ل ا ت ه وردي ولا صدري وما لمعتنقيها في الفلاح يدوا ذ يدخلون بها عاداتهم وسجايهم م و ح ك طواغيت ل ه محسنين طردوا م لها كيما ت ر ج ع ل ى عمي البصائر ممن فاتهم رشد و ا من أ ج ل ذلك قد أ ض ح ى ز ن ا د ق ة كثيرهم لسبيل الغي قد قصدوا يرون أ ن تبرز الانثى بزينتها وبيعها البضع تاجيلا وتنتقد من أ ج ل ذلك ب ا ل إ ف ر ج قد شغفوا بهم ت ز ي و ا وفي زي التقى زهدوا وبالعوائد منهم كلها اتصفوا و ف ط ر ة الله ت غ ي ر ا لها ت م د و ا على ص ح ا ء ف ي ه م يا صاح قد عكفوا ولو تلوت كتاب الله ما سجدوا وعن تدابر حكم الشرع قد صلفوا وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا وللشوارب آ ف ا واللحان ت ف و تشبها و م ج ا ر ا ت ا وما ت ا ذ و ا قالوا رقيا فقلنا للحضيض نعم منه إ ل ى سجين مرتصد ث ق ا ف ة من سماج ساء ما الفوا ح ض ا ر ة من مروج هم لها عمل ع ص ر ي ة عصرت خبثا فحاصلها سم نقيع ويا اغمار فازدرد موت وسموه تجديد ا ل ح ي ا ة فيا ليت الدعاء قد دعاه سوء إ ل ى السوء تشابهت القلوب منهم وفي الاضلال قد جهدوا ما بين مستعلن منهم ومستتر ومستبد ومن بالغير محتشد لهم إ ل ى دركات الشر أ ه و ي ة لكن إ ل ى درجات الخلق وفي الضلالات والأهوالهم الضلالات شبه وعن سبيل الهدى والحق قد بلدوا صم ولو سمعوا حكم ولو نطقوا عمي ولو نظروا زهتم بما شهدوا عموا عن الحق ص موسوعه عن تدبره س ا ل ن ا ب م س ي للعلوم الاسلاميه و باعوا بها الدين طوعا عن تراضي وما بلوا بها حيث عند الله قد كسدوا يا غربه الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا ا وهو يتقد و المقبلين عليه عند غربته والمصلحين إ ذ ا ما غيرهم فسدوا ان أ ع ر ض الناس عن تبيانه ل ط ق و ا به و إ ن أ ح ج م و ا عن نصره نهدوا هذا وقد كان نظم العقد معتصما بالله حاسبي عليه جل ل ا ت م د و ا هذا وقادران نظم العقد معتصما بالله حاسبي عليه جنا اعتمد و الجوهر ا ل ج ر ي ل ا ل و ه ر ا ل ج ب ر ا ب و ا الدين والدين قول بقلب واللسان و آ م ا ل بقلب و ب ا ل أ ر ك ا ن معتمد و يزداد بالذكر والطاعات ثم له بالذنب و ا ل غ ف ل ة النقصان مطرد واهله فيه م ف ق و ل و ف ض ل ه منهم ظلوم وسباق ومقتصد وهكما س أ ل الروح الامين رسول الله عن شرحه والصحب قد شهدوا فكان َََ ذاك ََ الجواب ََُْ الدين ِ أ َ ج ْ م َ ع ه ُ فافهمه ََُْ عقدا ًِْ صفى ََ ما َ شابه ََُ القدوم باب الايمان بالله تعالى واسمائه وصفاته بالله المؤمن فرد واحد احد ولم يلد لا ولم يولد هو الصمد ولا اله ولا رب ا سواه ولم يكن له كوفوا من خلقه احد حي سميع بصير جل مقتدر عدل حكيم عليم طاهر صمد هو العلي هو ا ل أ ع ل ا ه والمتعالي كل ما على علو الله نعتقد قهرا وقدرا وذات جل خالقنا ما حل فينا ولا بالخلق متحد في سبع آ ي ه من ا ل ق ر آ ن صرح به استوى على العرش ربي فهو م ف ر د ولفظ فوق أ ت ى مع ل ق ت ر ا ن بمن ودونها ل م ر ي د الحق مستند وفي السماء ا ت ل ه ا في الملك و ا ض ح ة وكم حديثا بها يعلو به السند وتعوج الروح و ا ل أ م ل ا ك ص ا ع د ة اما إ ل ى ربهم نحو العلا صعدوا وهكذا يصعد المقبول من عمل من العباد لمن إ ي ا ه قد عبدوا ك ذ ا عروج رسول الله حين سرى قل لي إ ل ى من له قد كان م س ت ع د وحين خطباته في جمع حجته أ ش ا ر ر أ س له نحو العلا ويده أ ل ي س ي ش ه د رب العرش جل على تبليغه ثم أ ه ل الجمع قد شيدوا وسن رفع ا المصلي في تشهده س ب ا ح ة لعلو الله يعتقد وكل و داع إ ل ى من رافع يده إ ل ا إ ل ى من يجي من عنده المدد وكم لهذا براهينا مؤيده وحين ي س م ع ه ا الجهمي يرتعد ونحن نثبيتما الوحيان تثبته من أ ن ذا العرش فوق العرش منفرد يدلوك ما شاء ممن شا ء ويفعل ما يشاء ولا كيف في وصف له يرد وكل اسمائه الحسنى نقر بها مما علمنا ومما استاثر الاحد مستيقنين بما دلت عليه ومن ثلاثه الاوجه اعلم ذكرها يرد و دلت على ذات مولانا مطابقه به تليق بها الرحمن منفرد كاذا تضمنت ّ المشتق من صفه نحو العليم بعلم ثم ّ تضطرد كذلك استلزمت باقي الصفات كمال القدره استلزم الرحمن والصمد وكل ما جاء في الوحيين من صفه لله نثبيتها والنص نعتمد ه صفات ذات و أ ف ع ا ل م م ر ولا نقول كيف وللا فيك من ج ح د ه لكن على ما ب م و ل ا ن ا يليق كما ا ر ا د ه و ع ل ه الله نعتقد وفي الشهادات علم القلب مشترط ي ق ي ل ه م قد قبل و ليس يفتقد اخلاصك الصدق فيها مع محبتها كذا الولا والبر فيها لها عمد فيه نوالي ا ل ل ت ق و ى وننصرهم وكل آ د ا ئ ه إ ن ا لهم بعد فيه نوالي ا ل ل ت ق و ى ونصرهم وكل أ ع د ا ئ ه إ ن ا لهم ل ع د و ف ص ل والشرك جعلوك ندا ل ل إ ل ه ولم يشارك الله في تخليقنا احد تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد و علمه بيك مع سمع الدعاء وقدرات و وسلطان غيب فيه تعتقد مثل الالى بي دعى ا ل أ م و ا ت قد هتفوا يرجوننا جداتهم من بعد ما لحدوا و ك م نذورا وقربانا لها صرف ظلما ومن أ ن ف س المنقوش كم نقدوا وكم ََْ ق ِ ب َ ا ب ً ا عليها َََْ زخرفت َُِْ ولها َََ أ ُ ع ْ ل ِ ن َ نسيج ُِ كساء َِ ليس يفتقدون َََُُْ فهم َُْ يلوذون ََُ في ِ دفع َِْ الشرور ُُّ بها َِ كما ََ لها ََ في ِ قضى ََ الحاجات ََِْ قد َْ قصدوا ََُ ويصرفون َََُِْ لها ََ كل َُّ ا ل ْ ع ِ ب َ ا د َ ة ِ دون َُ الله َِّ جهرا َ وللتوحيد ََِِِْ قد َْ جحدوا ََُ إ ن لم تكن هذه ا ل أ ف ع ا ل يا علماء شركا فما الشرك قولوا لي او ابتعدوا إ ن لم تكن هذه شركا فليس على وجه ا ل ب س ي ط ا ت شرك قط ينتقد و ا ب ا ل إ ي م ا ن ب ا ل م ل ا ئ ك ة و ب ا ل م ل ا ئ ك ة الرسل ا ل ف ر ا م عباد الله نؤم نخاب من لهم عبد من دون ربي تعالى والتباب لمن كانوا له واله والمرسلين ع د و بل هم عباد كرام يعملون ب أ م ر الله ليس لهم لد ولا ولد ه منهم أ م ي ن لوحد الله ن ؤ م ق و ن وجبريل به يفد وال ل ر ي ا ح وقطر والسحب ا فمي كال بذاكا اليه الكيل والعدد ك ذ ا ك بي الصور إ س ر ا ف ي ل مك دواه و ا ل آ ن ممتاظر ان ي أ ذ ن الصمد وحامل العرش مع من حولهم ذكر و ا و ز ا ر و ا بيته المعمور م ف ت ق د و ا والحافظون علينا الكاتبون لما نسعى وفي الحشر إ ذ يؤتى بهم شهدوا و آ خ ر و ن بحفظ العبد قد وكلوا حتى إ ذ ا جاءه المقدور لم يفدوا والموت ي ؤ ك ل حقا ب ا ل و ف ا ة لروح العبد قامضا إ ذ ا منها خ ل الجسد والموت وكيل حقا بالوفاه لروح العبد قابضا اذا منها خلا الجسد ومنكر ونكر وكيل بسؤال العبد في القبر عما كان يعتقد كذاك رضوان في اعوانه خزن و ا لجنه الخلد بشرى من بها وعد و ا كذا زبانيه النيران يقدمه في شانها مالكم بالغيض يتقدوا و آ خ ر و ن فسياحون حيث أ ت و ا ما جالسا الذكر حق من بها ق ع د و ا وغيرهم من جنود ليس يعلمها إ ل ا العليم الخبير الواحد الاحد وغيرهم من جنود ليس يعلمها الا العليم الخبير الواحد الاحد الجوهر الجريم باب ا ل إ ي م ا ن بكتب الله المنزله وكتبه بالهدى والحق منزله نورا وذكرا وبشرى للذين هدوا ثم ا ل ق ر آ ن كلام الله ليس كما قال الذين على الالحاد قد مردوه جعل وجهل وبشر ثم شيعتهم الاف بعدا لهم بعدا وقد ب ع د و ا تكلم الله رب العالمين به و ل ا وانزاله وحيا به الرشد نتلوه ن ا س م ا ع و نراه نكتبه خطا وناحفاظه بالقلب نعتقده وكل أ ف ع ا ل ن ا م خ ل و ق ة وكذا آ ل ا ت ن ا الرق والاقلام والمدد وليس مخلوقا ا ل ق ر آ ن حيث تلي أ و خطه فهو كلام الله مسترد والواقف هنا فشر رحله وكذا ل ف ض ي ه ساء ما راحوا وما قصدوا باب ا ل إ ي م ا ن بالرسل عليهم السلام والرسل حاق بلا تفريق بينهم وكلهم للصراط المستقيم هدوء وبالخواريق والاعجاز أ ي د ه م ربي على الحق ما خانوا وما فردوا وفضل الله بعض المرسلين على بعض بما شاء في الدنيا وما وعدوا من ذاك أ ع ط ى ل إ ب ر ا ه ي م خ ل ت ه كذلك أ ح م د لم يشركهما أ ح د وكلم الله م و س ا دون واسطه حقا وخاطى له التوراه ف ا ع ت م د و ا وكان عيسى باذن الله يبرئ من علاه سوء ويحيي الميت قد ف ق د و ا والكل في دعوه التوحيد ما اختلفوا اما الفروع ففيها النسخ قد ت ج د و ا إ ل ا شريعاتنا الغراف ليس لها من ناسخ مارس في أ ر ض ه أ ح د إ ذ كانها احمد ختم المرسلين فمن من بعده ي رام وحيا كاذب فندوه وكان بعثاته للخلق قاطبه وشرعه شامل لم يعده أ ح د ولم يسع احدا عنها الخروج ولو كان النبيون احياء لها قصدوزه قصد الجوهره الجوهره الجوهره الجوهره الجوهره ا الجوهر ل الجوهر ج و ه باب ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر واليوم ا ل آ خ ي ر حق ثم ساعته بمنتهى علمها الرحمن منفرد والموت حاق ومن جاءت منيته ب أ ي ح ا ت ه فبالمقدور مفتقد ما إ ل انه عنه من مستاخر ابدا ً كلا ولا عنه من مستقزم يجد و كل إ ل ى اجل يجري على قدر ما لامرئ عن قضاء الله ملتحد وفتنه القبر حق والعذاب به لي كافر ونعيم ل ل م ن ا سعد وللقيامات ايات إ ذ ا وجبت فليس من ت و ب ة تجدي وتلتحد من ذاك أ ن تستبين الشمس ط ا ل ع ة من حيث مغريقها ا والخلق قد ج ي د و كذاك كذا دابات أ ر ض هي تكلمهم جهرا وتفوق ا بالتمييز من تجد و نزول عيسى لدجال فيقتله وفتح سادي عباد ما لهم عدد كاذت ذ دخان وريح وهي م ر س ل ة لقبض أ ن ق و س من للدين يعتقد وغيرها من أ م و ر في الكتاب جرات ذكرى وصاح بها في ا ل س ن ة السند والنفخ في الصور حق أ و ل ا فزع ف ص ا ق ة فقيام بعدما رضدوا والوزن بالقسط والاعمال م ح ض ر ة في الصحف تنشا والاشهاد قد شهد والجسر و ا ما بين ظهران الجحيم كما في النص إ ن احد إ ل ا لها ي ر د يجوزه الناس بالاعمال تحملهم عليه ليس القوى و ا ل ع د والعدد كالبرق والطرف أ و مر الرياح وكالجياد أ و كاركاب النوق تنشرد واذاك ي ع ل م وذا يمشي عليه وذا زحفا وذا ك و ب في نار به تقد والنار حاق وجنات النعيم ولا نقول ت ا ف ن ا ولا ذا ا ل آ ن تفتقد و ا هذه لاعدائه قد ارصدت ابدا و ذ ي لاحبابه والكل قد خلدوا وحوم احمد ا قد أ ع ط ا ه خالقه غوثا ل أ م ا ت ه في الحشر اذ تردوا والرسل تحت لواء الحمد تحشر إ ذ ذاك اللواء خ ت ا م الرسل ينعقد كاد المقام له المحمود حيث به ش ا ن ه كل أ ه ل الجمع قد حمدوا وهو الشفاعه في فصل القضاء وفي فتح الجنان ل أ ه ل ه ا إ ذ ا وفدوا وفي عصات ا و ل ل ت و ح ي د يخرجهم من الجحيم ويدريهم بما سجدوا و ب ع د ه يشفع ا ل أ م ل ا ك والشهداء و ا ل أ ن ب ي ا ء و أ ت ب ا ع لهم سعدوا فيخرجونا هم فحما قد امتحشوا من الجحيم قد اسودوا وقد خمدوا فيطرحونا بنهر ينبتون به نبت الحبوب بسير جاء يطرد و ا ثم الشفاعه ملك للاله ولا شريك ا جلى له في ملكه احد فليس يشفاع الا من يشاء وفيه من شاء حين يشاء الواحد الصمد ويخرج الله اقواما برحمته بلا شفاعات لا يحصى لهم عدد ُ وليس ياخذ في نار الجحيم سوى من كان بالكفر عن مولاه يبتعد ُ يا عظ ما م راكب يا سوء امانك ب و ع ر ب ه ي م حوجب من فضله بعدو يا عظ ما راكب يا سوء م ا ن ك ب و ع ا ر ب ه م حوجب من فضله بعدو انتهى الوجه ا ل أ و ل فضلا ً اقلب ا ل ش ر ي ف لتتابع ما تبقى على الوجه ا ل ث ا ل ي ا ل ج و ه ر ة ا ل ج ر ي ل ت ر ج م ة ل ج ب ر ي ل هو الشيخ العشامه حافظ بن احمد بن علي الحكمي أ ح د علماء ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة التي حباها الله تعالى ب ن ع م ة العلماء العاملين الذين يسيرون على نهج الخلفاء والسلف الصالحين ولد س ن ة اثنين و أ ر ب ع ي ن و ث ل ا ث م ا ئ ة و أ ل ف ب ا ل ه ج ر ة بقرية ا ل ل س ومن ابرز نساء الشيخ الشيخ ا ل ع ل ا م ة عبد الله بن محمد القرعوي رحمه الله تعالى أ م ا مؤلفته فقد ربت على خمسين ع ا م في كثير من فنون العلم ولم يتجاوز عمره انذاك خ م س ة وثلاثين عاما توفي رحمه الله في الجوهره ث ا ا م من ن عشر شهر ذي ل ح ة سنة 1377 بمكة المكرمة د ف ف ي ي ن ا فاللهم إنا نسألك أن ت غ الجبريل و ا ل ر باب ا ل إ ي م ا ن بالنظر إ ل ى الله عز وجل في الدار ا ل آ خ ر ة والمؤمنون يرون الله خالقهم يوم اللقاء الصدق الذي و ع ي د ه ا يرونه في مقام الحشر حين يناديهم ليا التابع اقوام ل أ ما عبدوا فيتبع المجرم الانداد تقدمهم الى جهنم ولد ساء ما وردوا والمؤمنون ل م و ل ه ق د انتظروا إ ذ ا تجلى لهم سبحانه سجدوا إ ل ا المنافيق ي ب ط ا ظ ه طبقا إ ذ في ا ل ح ي ا ة إ ذ ا قيل اسجدوا مردوا كذا الزيادات في يوم المزيد إ ذ ا على النجائب للرحمن قد وفدوا ف ا ل أ ن ب ي ا ء كذا الصديق والشهداء على منابير نور في ا ل ع ل ق ع د وغيرهم و من ا و ل التقوى مجالسهم خثبان ميسء انايا نعمه مهد من فوقهم أ ش ر ف الرحمن جل وناداهم سلام عليكم كلهم شهدوا ي ر و ن ه ج ه ر ة لا يمترون كما للشمس ص ح و ا يرى من بابه رمد هناك ي ا د ه ا لكم عن نعيمهم بذا ل ن ع ي م فيا نعمانهم حمدوا وذا لهم ابدا في كل جمعتهم ب ش ر ا و طوبى لمن في وفدهم يفدوا و َ ذ َ ا لهم َُْ ابدا َ في ِ كل ُِّ جمعتهم َُِِْ بشرى ُْ وطوبى َُ لما َِ في ِ وفدهم َِِْْ يفدوا َ باب ا ل إ ي م ا ن بالقدر خيره و ش ر كذاك بالقدر المقدور نؤمن من خير وشر وذا في ديننا عمد ولا و م ن ا ف ا ة بين الشرع والقدر المحتوم لكن اولو الاهواء قد مردوا ف إ ن ا ل إ ي م ا ن بالاقدار مرتبط بالشرع ذ ا دون هذا ليس ينعقد إ ي ا ه نعبد إ ذ ع ا ن ا لشرعته ا ه منزجرين ا ل أ م ر نعتمد ونستعين و ل ا كل ا ل أ م و ر به اذ كلها قدر من عنده ترد و احاط علما بها ر ب ي وقدرها دقا وجلا ومن يشقى ومن سعد و من قبل إ ي ج ا د ه ا حقا ً وسطرها في اللوح جفت ا بها الاظلام والمدد ك ي ف ي ة وزمان والمكان فلا ي ع د و ه م ا قضاه الواحد ا ل ص م د بقولكم ما يشاء من ض ا بقدرته بالخلق و ا ل أ م ر رب ا العرش ف ر د و و ق د ر ة العبد حقا مع مشيئته لكن بما شاء منه الله نعتقد اذ كان ذاتا وفعلا كله عدم إ ل ا إ ذ ا جاءه من ربه المدد مَنْ يَهْدِهِ الجوهره ل الجبريمه م ه ت وَكَذَا عَنَّا لَهُ الرَّشَدُ, له الرشد. الجوهرة الفرين. الجوهرة الفرين الفرين. مجمل أ ر ك ا ن الاسلام هذا وقاد ق ل ي ا ل إ س ل ا م فدري على خمس دعائم فاحفظ انها العمد هي ا ل ش ه ا د ة ف ع ل م والصلاه مع الزكاه والصوم ثم الحج فاعتمد وذروته الدين اعلى جهاد حمى لحقه و ل أ ه ل الكفر مضطهد ج ا ه ل وصف ا ل إ ح س ا ن هذا والاحسان في سر وفي علم أ ص ل وما اعلاه عن خير ورا يرد ان تعبدوا الله باستحضار رؤيته اياك ثم كمن اياه قد شهدوا أن كمن تعبدوا باستحضار رؤيته إياك ثم كمن تعبد الله باستحضار رؤيته إياك ثم كمن إياه ثم باب نوابض ا ل إ س ل ا م أ ع ا ن ه الله منها وليس يخرج من ا ل إ س ل ا م داخله إ ل ا ل إ ن ك ا ر ما فيه به يرد اما المعاصي ل ت من دون ذاك فلا تكفير إ ل ا لمن والكفر إ ن كان عن جهل الكفر فتاكذب ك ف و ف في قريش حينما مردوا أ و كان عن علمه فهو ا ل ج ع د ككوف فار اليهود الاولى بالمصطفى جحدوا أ و ب ا ل إ ب ا ء مع الاقرار فهو عناد كرجيه ا ل اذ ا ل أ م ل ا ك قد سجدوا أ و أ ب ط ل الكفر ب ا س ل ا م م س ت ر ر ا فهو النفاق فهذه أ ر ب ع ترد و مقابلات لقول القلب مع من منه وقول لسان معه ينعقد ك ذ ا لسائر أ ع م ا ل الجوارح فعم لم اربع قابلتها فاستوى العدد ك ذ ا لسائر أ ع م ا ل الجوارح فعم قال اربع قابلتها فاستوى العدد باب شرك دون شرك وكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق والشرك قد جاء منه أ ص غ ر ه و الضياع ممن س و الرحمن ما عبدوا كمن يصلي لربي ثم زينها لما ي ر ا إ اليه ناظر احدهم كذلك الحلف بالمخلوق من وثن كاذا الامانات والاباء والولد وبالشهادات فالساهيل كفر كي يوقر في القلب معناها ويرتصد ونحو لولا فلان كان ك ي ت وما شاء الاله وشئت الكل منتقد وهكذا كل لفظ فيه ت س و ي ة بالله جل ولكن ليس يعتقد و ن و ل ا ن ت ف ا ع التساوي جاز ثم مكان الواو نصا و أ ه ل العلم م ن ت ق د و ا والكفر والظلم فاعلم و ا ل ف س ق كذا النفاق كل على نوعين قد يرد و فالكفر بالله معلوم وسمي بالكفر القتال ولد ا ل إ س ل ا م ي ت م د والظلم و للشرك وصف ثم اطلق في ت ظ ا د م من الخلق منه الغش والحسد والفسق في وصف ابليس اللعين اتى واقاذف ما عن الاسلام يبتعد و ا كاذا النفاق اتى ي ا ل ك ف ر اقبحه وجاء في وصف ذي خلف لما يعيد او خاصه و فاجر او عاهد غدره والخائنين ومن اذ حدثوا فندوا أو فاجروا أو والقائنين ومن خاصم فاجر عاهد فننر غدر إنحدث باب معنى النصوص التي فيها نفي ا ل إ ي م ا ن عن مرتكب بعض ا ل م ع ص ي وحيثما نوفي الايمان في أ ث ر عمن ع ص ا ه من التوحيد قد عقدوا فالمستحل أ و المقصود فارقه إ ي م ا ن ه ح ا ل ة العصيان يصطيب أ و المراد به نفي الكمال وعن تفسيرها بعض أ ه ل العلم قد قصدوا تكون أ ر ه ا ب اما ان ك ف ر ه فقد رددنا ع ن ا ل ق ر آ ن إ ذ نجد ان أ ث ب ت الله ل ج ا ن ا ل ق و ة و ا ل إ ي م ا ن ما قال فيه أثبت الله والإيمان ما قال فيه كافر وعدو ان اثبت الله للجاه ن الاخوه و ا ل إ ي م ا ن ما قال فيه كافر وعدو باب التوبه و ش ر و ط ه ا وتقبل ا ل ت و ب ة علا قبل حشرجه ت الصدور من كل ذنب ن ا له أ ح د <سؤال> شروطها يا أ خ ي الاقلاع مع ندم ولا يعودوا له بل عنه يبتعدوا وان يكن فيه حق الادم فتحلوا الحيث أم كان ل له ي ع ر ف ل ق و الحيث د م ف ت ل ح أ م كان و ل ي ع ر ف له القود باب حكم السحر و ا ل ك ه ا ن ة والتنجيل والتطير والاستسقاء ب ا ل أ ن و ا ء والعين والسحر حاق وقوعا باطل عملا ً فمنه حرز ومنه النفث والعقد وحكمه الكفر في نص الكتاب ا ت ا و ح د فاعيره بالسيف يحتصد ثم الكهانات ط ف ر والتطير و ا ل ت ن ج ي ر و ا ل ن و ع ممن فيه يعتقده والعين حاق وبالمقدور ثورتها وليغتسل عائل منها لمن يجد و ا باب كتب الرقى والتعاليق ثم الرقى ان تكن بالوحي دون تصرف ولا صافقا بالليس انتقدوا وللصحابات خلف في تعلق آ ي ا ت الكتاب وورد للنبي يرد و ا والمنع أ و ل ى ف أ م ا ما عداه فلا خلاف في منعه إ ذ فيه مستند في باب ا ل خ ل ا ف ة و م ح ب ة ا ل ص ح ا ب ة و أ ه ل البيت رضي الله تعالى عنه ثم الخليفات من بعد النبي الصديق أ س ع د من بالمصطفى سعده وبعده عمر الفاروق ذاك ابو حفصله الضد و ا ل أ ع و ا م قد شهدوا كذاك عثمان ذو ن و ر ي ن ثالثهم بظلمه باع أ ه ل البغي ا ل قصدوا كذا عليهم ابو السبطين رابعهم بالحق معتاضد بالكفر مضطيد فهؤلاء بلا شك خلافتهم بمقتضى الناس والاجماع منعقد و و أ ه ل بيت النبي والصحب ق ا ض ب ة عنهم نذوب وحب القوم نعتقد والحق في ف ت ن ة بين الصحاب جرات هو السكوت وان الكل مجتهد والنصر ان أ ب ى السبطين كان هو المحق من رد هذا قوله فهد و <تصفيق> تبا ل ر ا ف ي ض ة سحقا ل ن ا ص ب ة قبحا لما ر ي ق ة ضلوا وما رشدوا <تصفيق> باب وجوب طاعة قل الأنم ثم ا ل أ ئ م ا ت فيما عرف طاتهم مفروضه و ل ظ ا ف ي بالعهد الذي عقدوا ولا يجوزوا خرج و بالسلاح عليهم ما اقاموا على السمحاء واقتصدوا اما اذا اظهروا كفر البواح فقاتلوا ائمات كفر حيثما وجدوا اما اذا اظهروا كفر البواح فقا باب وجوب ا ل ن ص ي ح ة في الدين و ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم ا ل ن ص ي ح ة قل فرض بكل معاني هاهي الدين ف ع ل م إ ذ هي ا ل ع و د لله والرسل والقران ثم ولاه ا ل أ م ر ثم ع م المسلم لهدوا و ا ل أ م ر بالعرف مع علم به ولعافو خذ وارض عن ا ل ج ه ا ل ي ت أ ذ و ا كذلك النهي عن نكر ومورده قول فسوخطا اذا لم تستطع يدور ا ل ج و ه ر ة ا ل ك ر ي م باب الشرع و أ ص و ل الفقه والشرع ما اذن الله العظيم به من الكتاب واثار النبي ترد و مما روى العدل محفوظا ومتصلا عن مثله صح مرفوعا به السند والقول و والفعل والتقرير حيث أ ت ا ه ا للرسول فللتشريع و ت م د و إ ل ا إ ذ ا جاء برهان يخصصه بالمصطفى أ و بشخص فيه ينفرد والاصل في ا ل أ م ر ف ع ل م ن ا ل و ج و ب فلا يصار للندب إ ذ لا صارخ يرد والنهي ل ل ح ض ر إ ذ لا نص يصرفه إ ل ى الكراهات هذا الحق يعتقد و ن ومستوي ا ل ط ا ر ف ي ن ب ع و المباح فلا يلام في فعله أ و تركه أ ح د وما به ينتفي حكم فمانعه وعكسه سبب يدريه مجتهد والشرط ما رتب ا ل إ ج ز ا ء وصحته وعليه أ و نفي حكم حين يفتقد ه ونافذ وبه اعتد الصحيح كما ل ا ق ي ض ه باطل ليست له عمد ثم الوسيله ت ط ي حكم غايتها فرضا وندبا وحورا عنه يبتعد و ن والرخصه الاذن في أ ص ل ل م ع ب ر ه وضدها عزمه ب ا ل أ ص ل تنعقد و ا ل أ ص ل أ ن نصوص الشرع محكمه الا اذا جاء بنقد ا ل أ ص ل مستند واي نص ا اتى مثل يعارضه وامكن الجمع فهو الحق يعتمد وحيث لا وادريت ا ل آ خ ر ه به نستنجح حكم الذي من قبله يرد او لا فراجح متى تبدو قرائن ترجيح عليها احتوى متن او السند و والمطلق احم ل على فحوى مقيده واخص ما عم بالتخصيص اتجد والحظر قاد على داعي اباحته كاذا على النفي ف ا ل إ ث ب ا ت معتقد كاذا الصريح على المفهوم فاقض به وهكذا فاعتبر ان انت منتقد و أ ي فرع أ ت ت في ا ل أ ص ل علته أ و كان أ و ل ى بها فالحكم ي ط ل د ه ولا تقدم أ ق ا و ي ل ا ل د ج ا ل على نص الشريعات كالغالين إ ذ جحدوا ولا تقلد وكن في الحق متبعا إ ن اتباعك فلتعلم هو الرشد إ ذ ا ل أ ئ م ا ت بالتقليد ما أ ذ ن و ا لا كرد المورد العذب الذي وردوا ولتستعن بفهوم القوم إ ن لهم بصائرا كم بها ينحل منعقد واعلم الامه الصحب الالى أ حضروا ما واقع الشرع والتنزيل قد شهدوا ادرى الاناني بتفسير الكتاب وافعال الرسول واقوال له ترد و اجماعهم إ حجه قطعا وخلفهم لم يعده الحق فليعلمهم اجتهدوا اردد أ ق ا و ي ل ه م نحو النصوص فما يوافق النص فهو الحق معتضد ما لم تجد فيه نصا قدم الخلفاء إ ذ هم بناصي رسول الله قد رشدوا فاتابعونا ب إ ح س ا ن فتابعهم من ا ل أ ئ م ا د للحق المبين ه د و ء كالسبعه ا ل أ ن ج م الزهر الذين يرى إ ج م ا ع ه م م ا ل ك كالنص اعتمدوا وابن المبارك والبصري هو الحسن المرضي حاقا وحمادا هم حمد كذاك سفيان مع سفيان ثم فتى الاوزاع فاعلم ومن ابرارهم عدد ثم الائمات نعمان ومالكهم والشافعي احمد في ديننا عملوا وغيرهم من اولي التقوى الذين لهم بصائر ب ي ضياء الوحي يتقد اولئك القوم يحيا القلب ان ذكروه ويذكر الله ان ذكراه م ترد و ائمه النقل والتفسير ليس لهم سوى الكتاب ونص المصطفى سند و أ ح ب ا ر للاته أ ن ص ا ر سنته لا يعددون بها ما قاله أ ح د أ ع ل ا م ه ا ناشروا أ ح ك ا م ه ا نصروا اعداءها كاسوا ن ب ط ا ل ه ا نقدوا هم الرجوم لسراق الحديث كما لكل مستارق شب السما وصدوا بدور تم ن سوى ان البدور لها غيبوبه ة ابدا والنقص مطرد وهم مدا الدهر من زالت مآثرهم في جدة منذ ما زالت م آ ث ر ه م في ج د ة ٍ وانجلاء ٍ منذ موسدوا ا اولئك المالؤ الغر الاله ملؤوا الابطار علما وغير النص ما اعتقدوا كل له قادم في الدين ر ا س خ ة وكلهم في بيان الحق مجتهد و ف إ ن أ ص ا ب ا له أ ج ر ا ن قد كملا و ا ل أ ج ر مع خاطئه والعفو م ت ع د و والحق ليس بفرد قط منحصرا ً إ ل ا الرسول هو المعصوم لا أ ح د صلى عليه إ ل ه العرش فاطره مسلما ً ما ب أ ق ل ا م ج ر ى المدد و ا ل آ ل والصحب ثم التابعين لهم والحمد لله لا يحصى له عدد وختاما ا والصحب التابعين والحمد لا عددُوا ل ل لهم لله له آ و يُحصى ثم رحم الله الشيخ حافظ حكم على ما نظم وعلم و أ ز ا ل كل أ م ر مبهم مما علمه الله تعالى من الكتاب و ا ل س ن ة فجزاه الله عنا خير الجزاء هذا هذه لله الذي المنتدى الأخ الفاضل عبد الرحمن بن أحمد العبد الكريم الذي قام بأداء هذه القصيدة وآخر دعوانا أن الحمد العالم وتقبلوا تحياتي إخوانكم في مؤسسة المنتدى للإنتاج الآلامي والتوسيع أرضا وتشكر وآخر رب بره مؤسسة أحمد مؤسسة بن أن عبد في هاتف رقم أ ر ب ع و ن ث ل ا ث ة و أ ر ب ع و ن ث م ا ن م ا ئ ة و ث ل ا ث ة وستون فاكس أ ر ب ع و ن واحد واربعون مئتان و س ب ع ة عشر ج د ة حي الجامعه ا ت ف رقم ث م ا ن ي ة وستون سبعون س ت م ا ئ ة وستون والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته